السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والعوذ بالله من شرور العفسنا من سيئات عملنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 فتوقفنا عند سوره النصر قال تعالى اذا جاء نصر الله والفتح اذا جاء نصر الله والفتح قال تعالى إذا جاء نصر الله والفت انا عبيد الله ابن عبد الله بن عتبه قال قال لي ابن قال لي ابن عباس تعلم وقال هارون تدري اخر سوره نزلت من القران اخر سوره نزلت من القران نزلت جميعا قلت نعم اذا جاء نصر الله والفتح اذا جاء نصر الله والفت عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبه قال قال لي قال لي ابن عباس تعلم وقال هارون تدري اخر سوره نزلت من القران نزلت جميعا قلت نعم اذا جاء نصر الله والفت إذا جاء نصر الله والفتح قال صدق عن ابن عباس رضي الله عنه حديث البخاري حديث البخاري قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخني ما الشيخ كان عمر يدخلني مع الشاخبان فقال بعضهم لما يدخل هذا الفتى معنا ويأنا أبناء مثله فقال فقال إنه ممن قد علمتم إنه ممن قد علمتم قال فدعاهم قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما رأيته دعاني يومئذ الا ليريهم مني فقال ما تقولون في اذا جاء رسول الله والفتح الايات فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري أو لم, يقل بعضهم أو لم يقل بعضهم شيئا قال يا ابن عباس أكذلك تقول أكذلك تقول قلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه الله إياه هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة فذاك علامة أجل فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم صلى الله عليه وسلم أدى الله عنه وارضا سبحان الله في هذه الصورة الكريمة بشارة وأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند حصولها وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك إذا جاء نصر الله والفتح فالبشارة هي البشارة بنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وفتحه مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات جماعات ودخول الناس في دين الله أفواجا بحيث يكون كثير منهم من أهله وانصاره بعد أن كانوا من أعدائه وقد وقع هذا المبشر به وأما الأمر بعد خصول النصر والفتح قال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا نلاحظ يا جماعه في تشكيل كلمه واستغفره الراء عليها رصحات سكون سكو عليها سكون خلي بالكم من واستغفره انه كان توابا اي فامر رسول صلى الله عليه وسلم ان يشكر ربه على ذلك ويسبح بحمده ويسبح بحمده ويستغفره وأما الإشارة وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى واستغفار من الله صلى الله عليه وسلم فان هذا من الشكر والله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لازيدا لكم فالإنسان منا اذا كان في نعمة من الله سبحانه وتعالى يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه ويسبح بحمد الله سبحان الله والحمد لله والله مغفر لي اسمع بها هذا الكلام الجميل قال وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرا لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم ينصر إليه دين من الأديان حتى لم يصل الى يصل حتى وصل الإسلام إلى لم إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان ودخل فيه ما لم يدخل في غيره حتى حدث اسمع بقى هذا الكلام الملتهل الخطوره حتى حدث من الأمة من مقالفة أم الله ما حدث هو هو ده ايه بداية الإيه الانهيار حتى يقول لك كل شيء إذا ما تم نقصانه فابتلاهم الله بتفرق الكلمة وتشكت الأمر فحصل ما حصل ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ورفه ما لا يخطر على بالبال أو يدور في الخير. فعشان كده يقول يا جماعة أي إنسان في نعمة من النعم يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النار البيئة اللي حواليك ممكن تحسسك بان انت مش في نعمه ان انت في ضنك وفي عذاب وفي كرب نقول له يا اخي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا الى من هو فوقكم لا تنظروا الى من هو فوقكم ولكن انظروا الى من هو اسفل منكم فانه اجذر ان لا تزدروا نعمه الله عليكم فتحمد الله سبحانه وتعالى على ما انت فيه من النعم سبحان الله خلاص طيب اما الاشاره الثانيه رقم اثنين هي الاشاره الى اجل الرسول صلى الله عليه وسلم فالاشاره الى اجل الرسول صلى الله عليه وسلم انه قد قرب ودنا ووجه ذلك ان عمره عمر فاضل اقسم الله به وقد عهد ان الامور الفاضله تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك فامر الله فامر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالحمد والاستغفار في هذه الحاله اشاره الى ان اجله قد انتهى صلى الله عليه وسلم فليستعد ويتهيئ للقاء ربه ويختم عمره بافضل ما يجد صلوات الله وسلامه عليه فكان صلى الله عليه وسلم القران ويقول ذلك في صلاته يكثر ان يقول في رقوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي خلاص لا تنسى هذا الدعاء في السجود من باب التكذيب في الادعيه سبحانك الله في الركوع والسجود سبحانك اللهم اغفر لي في الحديث في البخاري على عائشه قالت حيث مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك الله وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك هذه رواية أخرى قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نص الله والفتح إلى آخر الصورة. ابن كثير رحمه الله قال والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا قولا واحدا. فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة. يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا فلم تنبي سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمان ولم يبقى في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد والمنى سبحان الله ومعنى كلمة جماعة تتلوم باسلامها يعني فتح مكه اي انها تنتظر فتح مكه حتى تعلن اسلامها وهذا الكلام مذكور في حديث في البخاري طيب بعد, بعد ذلك سوره ثبت قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب جاء في الصحيح المستد من أسباب النزول للشيخ مقبل النهادي الوادعي رحمه الله صحيح البخاري عن النعباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد ليسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقه قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال فقال أبو لهب تبا لك فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فنزلت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه مالوه وما كسب طبعا العلماء تكلموا على مثل هذه الأحاديث أبو لهب هو أول من فهم لا إله إلا الله ماشي ليه لأن هيترك الهوى هيترك الهوى وهيترك ما كان يعبده الآباء يعني هيبقى في حلال وحرام فلذلك قال تبا لك لهذا جمعتنا سبحان الله أبو لهب من هو جماعة أبو لهب؟ من هو أبو لهب؟ هل أبو لهب؟ هل من أقارب الله وسلم أم ليس من أقاربه؟ من هو أبو لهب يا جماعة؟ من هو جماعة أبو لهب؟ أي ونعم عم الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أعماب النبع السلام تخيل عم النبي اه عم النبي عم النبي اه عم النبي تخيل يا جماعه يعني وبارز الرسول صلى الله عليه وسلم بالحرب سبحان الله وبارزه بالعداوه سبحان الله وكمان عم النبي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب ابو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوه والاذيه للنبي صلى الله عليه وسلم عمه ابو طالب كان كافرا ومات كافرا ولكنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو لهب كان شديد العداوه للنبي صلى الله عليه وسلم ومنتن يا جماعه من عم النبي من ايضا من اعمام النبي عليه الصلاه والسلام اه سليم حمزه ابن عبد المطلب رضي الله عنه شوف تخيل بقى يعني بنقول ابو لهب لعنه الله ونقول حمزه رضي الله عنه طيب مين تاني من اعمام النبي عليه والسلام نعم عم ابي طالب كلام سليم مين تاني ايوه نعم عمه العباس رضي الله عنه عمه العباس رضي الله عنه سليم في ايوا عمه الزبير وعمه الحارث وعمه ابو لهب اللي هو ايه اسمه عبد العزى عبد العزى مشي، اد الموقع هوت ماشيه اما اعمامه صلى الله عليه وسلم فذكر ابن هشام في سيرته انهم تسعه العباس وحمزه وابو طالب واسمه عبد بناف والزبير والحارث وحجلى والمقوم وضرار وابو لهب واسمه عبد العزى وطبعا لم يسلم الا, إلا حمزه بن عبد المطير رضي الله عنه والعباس رضي الله عنهما جميعا وله ست عمات صفيه صفية ومحكيم وعاتكة وأما عمات النبي صلى الله عليه وسلم هن صفية ومحكيم وعاتكة وأميمة وأروى وبرة أسلبت منهن صفية رضي الله عنها واختمعاتكة وأروى وصحح بعضهم إسلام وأروى سبحان الله ف. أبو لهب هو أحد أعمام صلى الله عليه وسلم واسمه عبد العزب بن عبد المطلب بكونته أبو عتبة وسمي أبا لهب لإشراق وجهه كان أبيض وكان كثير الأزيل وكان كثير الأزياء رسول صلى الله عليه وسلم والبغضة له والإصداء به والتنفخ له والدين تبت يدا أي خسرت يدا خسرت يداه وشقى خسرت يداه وشقى وتب فلم يربح ما اغنى عنه ماله ما اغنى عنه ماله اي ما دفع عنه ماله الذي اغناه واضغاه سبحان الله وما كسب اي وما كسبه فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله سبحانه وتعالى إذا نزل به سيصلى نارا ذات لهب أي ستحيط به النار من كل جانب أو كلمة يصلى برضو معناها سيقاسي وسيعاني هذه النار من كل جانب وامراته حماله الحطب وكان زوجته أي أبو لهب هذا من سادات النساء قريش وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب ابن أمين أروى بنت حرب ابن أمين وهي أخت أبي سفيان وكانت عونا لزوجها على كفره وجهوده وعناده سبحان الله تخيل أخت أبو سفيان وابو أف... سفيان رضي الله عنه أسلم وعم النبي على السلام أبو لهب كفر بالله سبحانه وتعالى وكانت زوجته أم جميل أروى بنت حرب كانت أخت أبي سفيان رضي الله عنه وكانت عونا لزوجها على كفره وعناده وحربه للإسلام فسبحان الله عم النبي أبو لهب أصبح في مسبة التاريخ في حين حمزة والعباس أصبح رضي الله عنهما في فرق رضي الله عنه والآخر لعنه الله ولهذا قال نت الحطب في جيدها حبل من المسد يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيئة لذلك مستعدة له يلقى هذا العذاب يوم القيامه فكما كانت تساعد زوجها في الدنيا على أذية النبي صلى الله عليه وسلم سوف تكون عونا لزوجها وتحمل عليه الحطب في النار وكانت أيضا شديدة الأذية الله السلام تتعاون هي وزوجها في الإثم والعدوان وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية النبي صلى الله عليه وسلم وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع الحطب ده تفسير تاني في جيدها حبل من مسد أي جيدها العنق الجيد معناها العنق في جيد حبل من مسد من مسد أي ليف في جيد حبل من مسد قال السعدي رحمه الله قد عد له في عنقه حبلا من مسد أي من ليف أو أنها تحمل أن في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد ده تفسيرتين في هذه الآية في هذه الصورة آية باهره من ايات الله فان الله انزل هذه الصورة وابو لهب وامراته لم يهلكا ما ماتوش يعني فان الله انزل هذه الصورة وابو لهب وامراته لم يهلكا واخبرا انهما سيعذبان في النار والله سبحانه وتعالى اخبرا انهما سيعذبان في النار ولا بد ومن لازم ذلك ومن لازم ذلك انهما لا يسلمان فوقع كما اخبر عالم الغيب والشهاده سبحان الله وحدن بقى يا جماعه يعني تخيل لو جه مثلا ابو لهب ولو جت مراتو ام جميل اروى بنت حرب ابن اميه وقالهم يا شاء الله احنا أسلمنا ورثقوا الشهادتين. طبعاً لو قال هؤلاء ها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله معنى كده أن هذا الدين كذب سبحان الله. ولكن هذه الصورة آية من آيات الله سبحانه وتعالى لأنهما لم يسلم لله سُبْحَانَ اللَّهِ. يعني لو كانوا لو كانوا أسلم لله سبحانه وتعالى كان يا أولي يا محمد أنت كذاب هذا القرآن من تأليفك انت سبحان الله ولكن ان هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فرصت أيضا في المصدرك على الصحان الحاكم عن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لما نزلت تبت يد أبي لهد وتب أخبرت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولا وفي يدها فيه ويتقول مذم من أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا من بتقول كذا جماعة أم جميل بتقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه معنوية فبتنشد وتقول أو ترتجز وتقول مذم من أبينا طبعا تقص النبي صلى الله عليه وسلم أن كلمة مذمم عكس محمد ولكن سبحان الله النبي اسمه محمد وليس مذمم ودينه قلينا وأمره عصين طبعا قليلا ما لا تركنا ونبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر فلما راها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك فقال رسول سلم إنها لن تراني لن تراني خير البقاء لن تراني وقرأ قرانا فاعتصم به كما قال وقرا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا فوقفت على ابي بكر ولم ترى رسول الله فوقفت على ابي بكر ولم ترى رسول الله فقالت يا ابي بكر اني اخبرت ان صاحبك هجاني فقال لا ورب الكعبه ما هجاك فولت تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها صلى الله عليه وسلم عباس قال لما نزلت تبت يدى أبي لهب وتب جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله إنها امرأة بذيئة وخفت أن تؤذيك فلو قمت قال إنها لن تراني فجاءت فقالت يا أربو بكر إن صاحبك هجاني طبعا لأن الصورة الصورة تبت طبعا فيها هجاء لهؤلاء لعام النبو السلام أبي لهب وامراته قال لا هم يقول الشعر. قالت أم جميل يعني أنت عندي مصدق وانصرفت فقلت يا رسول الله لم ترك قال لا لم يزل ملك يسطرني عنها بجناحه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ننتقل إلى صوت الإخلاص قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد حديث البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ الأصحاب في صلاتهم فيقتل منذ هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسالوه فقال لأنها صفه الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه أخبروه أن الله يحبه على بحث رد الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فاني ساقرا عليكم ثلث القران فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرا قل هو الله احد ثم دخل فقال بعضنا لبعض اني ارى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي ادخله ثم خرج صلى الله, صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن طبعا العلماء تكلموا في هذا الأمر هل من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبعد كذا قرأها كمان مرة وكمان مرة ثلاث مرات هل يتساوى كمن قرأ من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس طبعا العلماء تكلموا في هذا الأمر وأفاضوا وقال الموضوع أن المقصود بثلث القرآن يا جماعة أي أنها تعديل التوحيد بالكم لأن القرآن ثلث توحيد ثلث القرآن توحيد والثلث اللي بعد كده يشتمل على الأحكام الفقهية الأحكام الفقهية والثلث الأخير اجتمل على قصص الصالحين ومآلهم في الجنة ومآلهم في الدنيا ومآلهم في الأخيرة وقصص الطالحين ومآلهم في الدنيا ومآلهم في الأخيرة وقصص الكفار ومآلهم في الدنيا ومآلهم في الأخيرة ثلاث أشياء يدور عليه القرآن الكريم رقم واحد يا جماعة رقم واحد أنها تجتمع على التوحيد أي أن القرآن يجتمع على التوحيد باقسامه الثلاثة توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبيه توحيد الأولوحية رقم اثنين اجتمع القرآن الكريم على افعل ونتفعل هذا حرام هذا حلال الأحكام الفقهية رقم ثلاثة يشتمل القرآن الكريم على قصص الصالحين ومآلهم في الدنيا والآخرة وعلى قصص الكفار والطالحين والعصاء ومآلهم في الدنيا والآخرة فقل هو الله أحد تعذل التوحيد قال المازري قيل معناه أن القرآن على ثلاث أنحاء القصص والأحكام وصفات الله فقل هو الله احد متضمنه للصفات هي ثلث وجزء من ايه ثلاثه اجزاء طيب حديث في الترمذي قال عن معاذ بن عبد الله بن قبيب عن ابيه قال خرجنا في ليله مطيره وظلمه شديده لقل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بلنا قال فادركته فقال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فلم اقل شيئا قال قل فقلت ما اقول قال قل قل هو الله احد والمعوذتين حين تمشي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء يبقى طبعا زي ما انتم تعرفين ان قل هو الله على المعوذتين من افكار الصباح والمساء ايضا حديث في البخاري عن عائشه رضي الله عنها عن عائشة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 من أثكار النوم من أثكار النوم قل هو الله أحد قل هو الله أحد قد انحصرت فيه الأحدية فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنة والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل فالله سبحانه وتعالى لا نظير له ولا وزير له ولا نديد له ولا شبيه ولا عديد ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج